الحديث الثاني عشر حديثك ثماني الله بيهيه عن أبي رضي الله عنه قال قال رسول الله رسولك إلهي وقوه رسول الله عليه وسلم من خسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه من خسن إسلام المرء تفك إسلام نبذيس وراء كيد وحاك مدع شركه كتغي ديس ما شيء كتغ لا يعنيه آن مهيمة قلحين اي ما يهمه وحان مهمه الا عين وان حديث حسن وحديث حسن يرويه امام النووي الله رواه وحل الترمذي واقره قيركيسب حديث عن هريره رضي الله تعالى عنه قال وحريره قال رسول الله رسولك الله صلى الله عليه وسلم من حسن اسلام المرء تركا اسلامه وراكيته وحاكمه اسلام لماذا هو دينك معناه هو انه جده تدينك اسلام لماذا ما صدق مده او قدميو وراء جهده وحا كمط اركو انه كف ما لا يعني وحا مهمه اولى يعني العلم <سؤال> ما لا يهمه وحا ما لا يعنيه اي ما لا يقصده وقت او قصد شرع وان شرعه حين لو قصدوا وين قصد دا waa inu skaday waas dad marka waxay tahay aqwaasha asha asha daman wixii aan muhiimad u hayo on sharci go'diin ha loo qasto qof oo inu skaday waa inu skaday qof qof inu skaday daman ma ahaani ga aqalkaaga iyo wadaada miisaanka ka dhigmeeyo waxa miisaanka laga dhiga waa sharci ga wixii sharci oo wax weyn qeyr adduuna ku jiraa qayr addu iyo aqira kucira dowlad maashu wa samaynay laakiin wax aan aqira kucira maslaha adduuna isku kucira aqwal fiiska hadal maantoon ha tagno wax aqira wax ka soo xasinaya aan xa socla qofke taddayunki sawraakeeda waxa kamid uu iska dayd wax wax uu ciire la rag uu qof wax hada iyo wax uu soo gara marra bal wax uu ka weydiinay cid qof weydiinadani heesay darki wax ka weydiinay wax hadda ka qusayna ولبا هذا اللي كان أغدرًا صبرتها هذا اللي حتى ملاحظوا كبه اللوض وهو يوحى بيئكا تهدو حرام وصلك لقل هذا اللي حتى إسكبه اللوض السبب المركة هو ريعته إسكا حلاله هو هذا البنان كبه اللوض ومركة بمبي حرام صلك إنه لقلات حر مركة هذا اللي كان أغسي درًا أوقفه وإنه أعرب كيشة كإفديو هذا الآن مع ملحين حديث حسن رواه تميدي وغيره